إذ بأنوار وحور جئنها ثم وضعته يا طوبى لها نعم الأم الشريفة آمنة جاءت الشفا قبيل ولادته هي وبركة قامتا في خدمته سر عبد المطلب في رؤيته ثم سماه محمدا تيمنا مثل طه في البرايا ما وجد فهو في ازكى المزايا منفرد مثل طه في البرايا ما وجد فهو في ازكى المزايا منفرد امه امه قد شاهدت لما ولد ان نورا منه ضاءت شامنا صلوا عليه Ah uh -huh. Oh, <laughs> En ik wil u with that t يريده فبحر وجودك يروي كل من يريده لا إله إلا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله, إلا الله, إلها إلها الله, إلا الله أشكو إليك أمورا أنت تعلمها Ai me liga, Soburu no Al. ZANG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 Bye <laughs> Oor de alarmin, binnen de barria. Oor de Misses سعيد من صلى على الحبيب قناتي